وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَإِذَا مَسَّكُمُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ جاءكم الى البذ اعرضتم فلم ما نجاكم الى البذ اعرضتم وكان الانسان كفورا وكان الانسان كفورا سيذ فبكم جانبا البر او يرسل عليكم افامنتم ان يذ فبكم جانبا البر او يرسل عليكم او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أَلُنُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا سُم فَلَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ أم ۖ ارْتَضَيْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فَيرسِلَ عَلَكُم قاسِ فَم مَِ الّحِ فَ يقَكُمْ فَيُريْقَقُ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْنَ لَكُمْ عَلَيْنَا نَصِيْرًا فَيُريْقَقُ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْنَ لَكُمْ عَلَيْنَا وَلَ قَدَكَرُ وَ النَّابَنِي آدَمَ وَحَمَ النهُم فيبَّ وَبَحرِ وَزَقُ نجُم وَلَ قَدكَر وََّذَنِي آدَمَ وَحَمَهُم فيِيبَّ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مَن قَالَتْ نَكْفِيلَا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فأولا يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا ومن كان في هذه اعما سبيلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا لتف... أَرَى يَعْلَمُنَا لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَثَّخُوكَ خَلِيلًا لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَثَّخُوكَ لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة في وضع فالممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا لن اذقناك ضع فالحياه وضع فالممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا